صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالا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 واشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا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 عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان ت